الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم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 الله عفب لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم